بسم الله الرحمن الرحيم سبحانه الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنرييه من اياتنا انه هو السميع البصير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 إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أتأتون فلا فَإِنَّ أَجَاءَ أَوَّلَ الْآخِرَةِ لِيَسُوُجُهَكُمْ وَلِيَدْخُلُ الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيَتَبِرُوا مَا عَلَوْتَتْفِرَا حتى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حطيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين, ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا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 وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتقوا فضلا من ربكم لتبتقوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فص الله تفصيلا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 وَكَفَأَبِ رَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَطِيرًا مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ أَعْجَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ مَيْطَلَهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا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 وللآخرة أكبر درجات وأكبر تغطيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا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 وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ بِتِغَاءٍ رَحْمَةً مِن رَبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَهُمْ قَوْلًا مِن سُورَاءٍ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقُد مَلُومًا مَحْسُورًا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 وَإِنْ مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ قِيَامَتِهَا أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا وَمَا مَنَعَنَا أَن نُّرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا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 قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملك رسلا قل كفّا بالله شهدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بطيرا وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي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 فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسهورا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض فطائر وإني لأظنك يا فرعون مسهورا فأراد أن يستفدهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا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 قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايما تدعوا فلهم اثماء حتما ولا تجهر في صلاتك ولا تقافت بها وبتضبين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في المل ولم يكن له ولي من الذل وكفره تكبيرا